ما يدور فايت قلبينيا وضحكتها داير ما يدور والفطف رجليها في ليل ما لهمش شغل ما لهمش شغل ما لهمش وانا قلب شايف في السكة في ما وطاعتر دفير هفو الخد الوردي يا حلاوة يا عيني على النسماء لما تعدي وطاعتر دفير هفو الخد الوردي من فين يا مقدد رماني من فين من min fen, am du drumman? Min fen, min fen, min fen, am du drumman? Min fen, min Ja yes, I love. Yeah uh -huh. min vän min vän min vän jag känner min vän min vän